يا أيها الجنود أوقفو سغامكم من قلبي الجديد إن بغاذ القلب كعبتون وحولها يطوف جبرعي يا أيها الجنود أوقفو سرامكم عن قلب يا الجديل النبي غذا القلب كبهون وحول ظهر الطوف جبرائي ضميركم خوا وتبع الشيطان في السبي لكن من يقتل مؤمنا حسابه في حشره طاويل إني أرى ضميركم غواء واتبع الشلطان في السبيل لكن من يقتل مؤمنين حسابه في حشره طاويل وإن ملك الريس والتاج والتعجل يدوم والقاتل الثابح خاسرهن والنصر والعز إلى القاتل وإن ملكا ريزا إلهن والتاج لن يدوم للعمير والقاتل الثابح خاسرهن والنصر والعز إلى القاتل ويخلق الخالق شيعتين تخلد الذكر لكل جي وكل ما يقطع نحوها صاحت بحق كربلاء قلي ويخلق الخالق شيعتين تخلد الذكر لكل جي وكل ما يقطع وكل ما ي طاع ونحوا صاحت بحقك يا ايها الجنود اوقفوا سهامكم عن قلبي ينجد النبي هذا القلبك كعاته وحولها يا جبرائي يا ايها الجنود اوقفوا سهامكم عن قلبي الجديد إن بهذا القلب كحتول وحولها يطوف جبرائي إني أرى ضميركم ضواء واتبع الشيطان في السبيل لكن من يقتل مؤمنين حسابه في حشره طويل وانا ملك الريزايلون والتاج لن يدوم للعام والقاتل الذابح كثيرون والنصر والهز الى القاتل وانا ملك والتاج لن يدوم للعام والقاتل الذابح كثيرون والنصر والعز إلى القتل والنصر والعز إلى القتل ويخلق الخالق شيعة ويخلق الخالق شيعة تخلد الذكرى لكل نجي وكلما يقطع نحوها صاحك بحقك كربنا قليل ويخلق الخالق شيعته تخلد الدفع لكل جيد وكلما يقطع نحرما صحت بحق كربلا قليل صحت بحق كربلا قليل صحت بحق كربلا قليل, بحق كربل قليل بحق يخلق الله هو الينا ابدا الان ماني شيعه نحرم حبنا لا لن نبيع حبنا يخلق الله الينا ابدا ذوي حبنا لا لن نبيع فقط او من نازف القان نازف الشريا كل غاذي من ارض تفدي صاحبا الكا في القطيع صاحبا الكا الله إلينا, الله, الله إلينا يخلق الله إلينا أبدى الأزمن شيعة نحره صوت يدويه نحره صوت يدويه حبنا كل شريعة كل غادي أرض تأتي صاحب الكف القضيعة صاحب الكف القضيعة يا جنود الكفر يبقى من حروق فكرة النصر ومن تكتب الحظارة والجنان الطفت بطاها راحة النظارة النحر منها تُحض الحرارة يا جنود الكفر يعقاح من حرُ الطهارة فكرة النصر ومن تكتب الحظارة يا جنود الكفر يقاح من حرُ الطهارها فكرة النصر ومنها تكتب الحضارة وجنان الطف تبقى وحة النظارة ودماء النحر منها تقد الحرارة فاشهروا سيفا ورمحا وارشقوا الحجارة فاشهروا سيفا ورمحا وارشق الحجارة صرخة الزوار لا نترك الزيارة صرخة الزوار لا نترك الزيارة يا جنود الكفر يبقى منحر الطهارة فكرة النصر ومن تكتب الحضارة وجنان الطف تبقى واحة وادي الماء نحرم من تقد الحرار فاشهروا سيفا ورمحا ورشقوا الحجاره فاشهروا سيفا ورمحا ورشقوا الحجاره سرقه الزوار على المتروكه زياره سرقه الزوار على المتروكه زياره دين وهو La mia con la conne. من يا كل ان يا كلكم ليه تكونوا احرار كونوا فالموت